أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين ذلك الكتاب لا غيب فيه هدى للمحتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون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 َثلهُم كَمَتََِّذ سَقَدَ نار فَلَمَّ أَضَ أَتْم حونَهُ ذَهَمَ اللههُ بِنورهِم هَمَ اللهَّهُ بِنُورهِم وَتَرَكَم في ظُنومَات لا يصِرون سُم بُكم رُمْ فَهُم لا يَقْجرِرون أَْ تَصَجبِ مِن السَّماء فيه ظلمات ورعد وبرق فيه ظلمات ورعد وبرق يجالون اصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف امصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا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 الذي جعل لنا الكون ارضا فراشا والسماء بنائا وأنزل, وانزل من السماء ماء وانزل من السماء ماء فان اخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون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 وَشر الذينَ آمنوا وَعملِلُ الصَّالحَاتِأَ لَهُم جََّاتٍ تَجرمِ ت تحتِه الأنَّ كلَُّماَا كلما رزِقُ كلماَا رزِقُ منِهاَا مِن ثمَرَةِ الرِسْقَ قالوا هذا الذي رُزقُناَا مِنْ قبلَوا أُتُوبِه متَشابِهَا وَلَهُم فيهَا أأَزْوَاج مطَهرَةُ وَهُم فيِيهاَا خَالدُون.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 فَسََّهُ إ سَبْ سَموات وَهُوَ بكُِ شيءَ عَم وَإقانَ رَبّكَ مَن إخَ جَنُ في الأْرضِ خَاليفَ قالوا أنْ تَجعلوا فيِيهَا مَ يُحسِدُ فيِيهَا وَيَسْفِكُّمَا أَ نَحْنُُ سَبّحُ بِعَمدِك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 وَالَّذِينَ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لكم, لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ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 وَقُلناَا ي آلَ مُسْقُنْ أَ تَ وَزَوجث جَّةَ وَكنا منِنْه رااد حيثُ شئْتُمَا وَلاَا تَقَبَ هذه الشجرة وَلا تَقَبَ هذه الشَّجرة فَتَكَ منِن الظالمين فَزَلهُمَ الشيطانُعَْهَا فَأخَْجَهُماَا مِما كَ فِي وَقُلْ نَحبطُ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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوصوا بعهدي أوف بعهدكم وإيايا فارهبون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 تَيَّنَكِ انْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ولا هم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 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاقْتِحَادِكُمْ الْمُنْجَلَفَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَقَتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ الدَّوَّابُ الرَّحِيمُ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَخَذَلْتُمُ الصَّاعِقَةَ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الرَّمَادَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى فاكلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فاكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا, ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين مَد النَّذينَ وَلَموا قوَلا غيْر الذي قيل لَهُمْ فَأَزَلناَا على النَّذينَ غلَمُ فأَزَلنا على الذي رَغَلَم رِجزَم مِن السَّماءاء بِمَا كَوا يَفْسُقُون وَإِذ َسْقَامُ سَالِقَوْمِهِ فَقُل نَقِْب بعصك الْ الحجرَفًا فَجرََتْ مِهثْنَت عشرَةَ عن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 فويل للذين يَكْتُبُونَ الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اللَّهِ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمثل النار إلا أياما قُلتَّخَد عدَ اللهَّه أَدًا فَلَ يُقلِ خَ اللهَّ عَدَ أَمْ تَقولونَ علىى اللهَّ مَا لا تَعلَُون بَلا مَا كَسَبَ سَيئَةَ حاقَتْ بِه خَقتُ فَأولائِك فَألَاائِكَ أَفحابُ الن قُمْ فيهَا خَالدون والذنَ آمنوا وَعَمِنُوا الصَّالِحَاتِ أُنَا إِكَ أفْحابُجََّ أُنْ فيِيهَا خَالِدُ